الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن وبعد لقد تكلمنا في الدروس السابقة على أحكام النتاح بشكل عام من حيث النجو والوجوب وما سوى ذلك من الأحكام المتعلقة للنتاح إجمالا أحكام كما تكلمنا عام من وما من في حيث سوى على ما يندب للرجل أ ن يفعله إ ذ ا أ ر ا د النكاح من النظر إ ل ى ا ل م ر أ ة ونظر ا ل م ر أ ة إ ل ي ه وعلى المواصفات التي يندب توفرها في ا ل م ر أ ة التي يريد نكاحها كما استطردنا في الكلام على ع و ر ة ا ل م ر أ ة و ع و ر ة الرجل والمواطن التي يجوز فيها للرجل أ ن ينظر إ ل ى ا ل م ر أ ة وسنتكلم اليوم عن الخطبه وما يتعلق بها من الاحكام واذا وجدنا متسعا من الوقت شرعنا في الكلام على اركان النكاح اما الخطبه فهي بكسب الخاء التماس الخاطب النكاح من جهه المخطوبه واما الخطبه بضم الخاء فهي ما يخطب به الرجل على المنبر أ و ما يقوله قبل النكاح كما س ي أ ت ي معنا بعد قليل وتندب خ ط ب ة قبل ا ل خ ط ب ة ف ا ل خ ط ب ة بكسر الخاء هي ما يقوله الخاطب ملتمسا به النكاح و أ م ا ا ل خ ط ب ة فهي الكلام الذي يقدم على ا ل خ ط ب ة أ و ما يقوله الخطباء وهو معروف لكل أ ح د ا ل خ ط ب ة في بعض الحالات تكون ج ا ئ ز ة وفي بعض الحالات تكون م ح ر م ة ليس من حيث هي و إ ن م ا ب ا ل ن س ب ة للمواصفات التي تكون ب ا ل م ر أ ة أ و بالرجل فكما أ ن ه يحرم على الرجل خ ط ب ة ا ل م ر أ ة لمواصفات خ ا ص ة بها سنذكرها ا ل آ ن كذلك قد تحرم عليه ا ل خ ط ب ة لمواصفات متعلقه ة ب و ن ب د أ بالمواصفات ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل م ر أ ة متى تحل خطبتها ومتى لا تحل قال الامام النووي رحمه الله تعالى عنه تحل خ ط ب ة خ ل ي ة عن نكاح و ع د ة فيجوز للانسان ان يخطب ا ل م ر أ ة ا ل خ ل ي ة عن النكاح ع ليست م ن ك و ح ة اما ا ل م ن ك و ح ة فلا تجوز خطبتها ويحل ل ل إ ن س ا ن أ ن يخطب ا ل م ر أ ة إ ذ ا لم تكن م ع ت د ة فالتي لا نكاح عندها ولا ع د ة ف إ ن ه يجوز للرجل خطبتها ومعنى هذا أ ن ا ل م ن ك و ح ة لا تجوز خطبتها و ا ل م ع ت د ة لا تجوز خطبتها وسنتكلم على هذا بالتفصيل مانع من موانع النكاح ليس فقط خليه من النكاح و ا ل ع د ة ف إ ذ ا كانت أ خ ت ه خليه من النكاح و ا ل ع د ة هل يجوز له خطبتها ما تجوز له خطبتها ف إ ذ ا كل من يسمع هذا الكلام يفهم ان له تتمه اي أ ن تكون خليه من النكاح ومن ا ل ع د ة ومن كل مانعين من موانع النكاح ا ل أ خ ر ى و إ ن م ا لم يذكروا ب ق ي ة الموانع ل أ ن ه مر معنا بعضها تفصيلا وسيمر معنا بعضها أ ي ض ا تفصيلا في المستقبل وهناك أ م و ر ب د ي ه ي ة م ع ر و ف ة لا تحتاج إ ل ى ذكر وتكرار والا يسبقه غيره إ ل ى خطبتها يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يخطب خ د ي ة عن نكاح و ع د ة ما لم يكن هناك رجل آ خ ر قد ت ب ق ه إ ل ى خطبتها ف إ ذ ا سبق إ ل ى خطبتها من قبل رجل آ خ ر ف إ ن ه لا يجوز له أ ن ي ق ط ب ا كما سنتكلم عنه أ ي ض ا بالتفصيل و ا ل خ ط ب ة قد تكون بالتصريح وقد تكون بالتلميح قد يصرح الرجل ب ا ل خ ط ب ة وقد يلمح يذكر ا ل خ ط ب ة تعريضا و ك ن ا ي ة لا يذكرها ب ا ل ع ب ا ر ة ا ل ص ر ي ح ة وسنتكلم على أ ح ك ا م التصريح وبعد ذلك نتكلم على أ ح ك التعريض م ا و ا ل ك ن ا ي ة والتلميح فبالنسبه للتصريح نقولنا تحل خ ط ب ة ا ل خ ل ي ة بشكل عام لكن متى تحل خطبتها تصريحا ومتى تحرم ومتى تحل تلميحا أ و تعريضا ومتى تحرم أ م ا بالنسبه للمعتده فلا يحل التصريح لها ما يجوز التصريح ل ل م ع ت د ة سواء كانت بائنا أ و ر ج ع ي ة سواء كانت ا ل ع د ة من الصلاه او ا ل ف ت خ أ و ا ل ا ن ف ت ا خ أ و الموت أ و المعتده عن الشبهه ما يجوز التصريح لها ما دامت م ع ت د ة فلا يجوز أ ن يصرح لها الرجل بالنكاح وذلك بمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به مِنْ خ بالنسبه ة ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة ا ل م ع د د ة إ ذ ن التعريض جائز مفهوم هذا أ ن التصريح ليس بجائز وقد ذكرت لكم في مرات كثيرة ما ر ت كثيرة م المراد ا ب ق و ل ن ا المفهوم ومنطوق ا ل فمنطوق ا ل آ ي ة جواز التعريض ل ل م ع ت د ة مفهوم أ ن التصريح لا يجوز لها وحكى ابن عطيه الاجماع ك على ل م على ذ ل ت التصريح التي ص ر ي هي يقطع فيها ح لها وألفاظ الألفاظ بخطمة ب ا ل ر غ ب ة في النكاح كان يقول لها أ ر ي د أ ن أ ن ك ح ك هذا تصريح أ و إ ذ ا قضت عدتك نكحتك قال وذلك ل أ ن ه إ ذ ا فرح بخطبتها لا اولا نحن محكومون بالنصوص. بالنصوص ورد النص بجواز التلميح والتعريف معنى ذلك أ ن ه ن ا ى عن التصريح هذا أ و ل ا و أ خ ي ر ا ما ا ل ح ك م ة في هذا ما هو المعنى الذي يتضمنه جواز التعريض وعدم جواز التطرح ي قال أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا ق ر ح فقد تحققت رغبته في ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة م ع ت د ة ب ا ل أ ق ر ا ء مثلا ربما كذبت في انقضاء عدتها إ ذ ا عرفت ا ل ر غ ب ة ا ل ط ر ي ح ة من الرجل في زواجها ربما كذبت في ا ل إ خ ب ا ر عن عدتها بالانقضاء ولذلك درا لهذا سد الباب ومنع الرجل من التصريح هذا المعنى والحكمه التي استنبطها العلماء و أ م ا ا ل أ م ر أ و ل ا و أ خ ي ر ا ف إ ن ه كما قلت لكم نحن متعبدون بالنصوص ورد النص بجواز ا ل ت ع ر ي ض عرضنا ونهى عن التصريح فانتهينا هذا فإذا بالنسبة لا التصريح للتصريح يجوز لا ل م ع ت د ة يجوز له التصريح ن يعرض لها. من معي ب ا لمعتده ة طيب لا يجوز ل ت ع ر يجوز ض لكل كل معتدة معتدة ي التعريض لكل ه ا قالا معتده قال لا هناك بعض النساء التي دخلت ا ل ع د ة يجوز التعريض لهن ببعض أ ن و ا ع ا ل ع د ة وهناك بعض أ ن و ا ع ا ل ع د ة التي يحرم على الرجل أ ن يعرض لها بالنكاح يعني يحرم عليه التعريض فاذا حرم عليه التعريض حرم من باب اولى ل أ ن حينما ن ح قلنا يحرم التصريح ربما يظن بعض الناس أ ن التعريض يجوز مطلقا قال لا حتى التعريض في بعض الحالات يجوز ل ل م ع ت د ة وفي بعض الحالات لا يجوز ل ل م ع ت د ة ف إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة م ع ت د ة من طلاق رجع ي طلاق رجع ي طلقها طلاق ط ل مجريا ق زوجها ف ر ق ة و ا ح د ة دخلت في ا ل ع د ة ا ل م ر أ ة ا ل م ع ت د ة في الطلاق الرجعي تعتبرك ا ل ز و ج ة إ ذ ا ماتت يرثها ي و إ ذ ا مات ترثه ي ويجوز له أ ن يراجعها في كل وقت ما دامت في ا ل ع د ة فهي في احكام ا ل ز و ج ة في كثير من ا ل أ ح ك ا م لا يجوز له أ ن ي ق ت ل ي بها لا يجوز له أ ن يطاها هذا المحرم المنهي عنه ل أ ن ه ا في ا ل ع د ة م ط ل ق ة ولكن في ب ق ي ة ا ل أ ح ك ا م تقريبا هي ك ا ل م ر أ ة فلا يجوز لرجل أ ن ي أ ت ي إ ل ى ا م ر أ ة م ط ل ق ة طلاقا رجعيا وهي في ا ل ع د ة و أ ن يعرض لها بالنكاح يقول لها الراغب فيك كثير و إ ن شاء الله إ ذ ا انقضت عدتك يعني يقول ع ن ي ي لها كلام تصريح يقول لها والله أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ت ز و ج و ن ب ح ث عن ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة التعريض هذا تعريض لا يجوز التعريض ل ل م ر أ ة المعتده لا التعريض يجوز ل ل خ ل ي ة من الموانع كما ذكرناه قبل قليل أ م ا ا ل م ر أ ة ا ل م ع ت د ة من طلاق رجعي فلا يجوز التعريض لها ومن ب ا ب أ و ل ى لا يجوز التصحيح لانها بحكم ا ل م ز و ج ة يجوز لزوجها في كل ل ح ظ ة أ ن يراجعها بدون قيد ولا ش ر فلا يحل تعريض ل ر ج ع ي ة ل أ ن ه ا ز و ج ة أ و في معنى ا ل ز و ج ة وعبارات التعريف ض كقوله ق أ ن ت ج م ي ل ة أ و أنت مرغوب فيك أ و أنت ليس بمرغوب عنك أ و أ ي ع ب ا ر ة من العبارات التي تشعر ا ل م ر أ ة ل أ ن هذا الرجل يرغب في ن ت ا ح ه ا كما لو قال أ م ا م ه ا والله أ ن ا أ ب ح ث عن ز و ج ة يريد ا ل ت ع ر ي ض لها ب أ ن ه يريد الزواج منها أ و ما شابه ذ ا ك ل ع ب ا ر ة توهم رغبته في النكاح هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ع ت د ة من طلاق ر ج ع ي و أ م ا ا ل م ع ت د ة من ع د ة وفاه س و ف ي ا زوجها دخلت في ا ل ع د ة قال يحل التعريض في ع د ة الوفاه ولو كانت ا ل م ر أ ة حاملا في قول الله في ا ل آ ي ة ا ل س ا ب ق ة التي ذكرناها في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء أ و أ ف ن ن ت م في أ ن ف س ك م إلى آخر الآية آخر وكذلك يحل التعريض لبائن امراه طلقت طلاقا بائنا بفسخ ت ف النكاح بينها وبين زوجها طلاق بائن او ر د ة او طلاقا ثلاثا طلقت ثلاثا فهذه يجوز التعريض لها لانها ليست بحكم ا ل ز و ج ة ولا يجوز لزوجها ان يراجعها بحال الا بالشروط ا ل م ع ر و ف ة التي سنتكلم عنها في المستقبل ان شاء الله اما الان فلا يجوز له ان يراجعها صارت بائنا منه ا ل ب ي ن و ن ة الكبرى في بعض الحالات ط ل ا ق الثلاث فهذه يجوز التعريض لها اذا يجوز التعريض الان ل ل م ر أ ة التي اعتدت عده وفاه ويجوز التعريض ل ل م ر أ ة التي اعتدت بطلاق بائن اما بالفسخ او بطلاق الثلاث او بالرده او بما شابه ا هذا ف إ ذ ا ا ل آ ن عندنا ح ا ل ة يحرم فيها التصريح ب ا ل خ ص ب ة وهي ما إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة م ع ت د ة بطلاق رجعي هذه لا يجوز لها التصريح ولا يجوز لها التعريض وعندنا حالتان يجوز فيهما التعريض ولا يجوز فيهما التصريح وهما ما اذا كانت ا ل م ر أ ة م ع ت د ة ب ع د ة وفاه او ب ع د ة طلاق بائن واما بالنسبه للرجل قلنا فقد ي المواطفات ق يقطب م م ة البحث قلنا في بعض المواصفات ح ا ا او ل ل ت تعرض للرجل لا ل ل ل ر ج يجوز له فيها ان ي ق ط ب وهي ما اذا كان تحته اربع عنده اربع حرائر فلا يجوز له أ ن يخطب خ ا م س ة ما دام ا ل أ ر ب ع في عصمته فهذه ا ل ح ا ل ة تحرم على الرجل أ ن يخطب ا ل خ ا م س ة وكذلك يحرم عليه أ ن يخطب ا م ر أ ة يحرم عليه أ ن يجمع بينها وبين زوجته كما لو كانت ا ل م ر أ ة التي يريد خطبتها بنت أ خ ت زوجته أ و كانت بنت أ خ ي ه ا فإنه يحرم على الرجل أن يجمع بين يحرم يجمع الرجل المرأة على وعمتي وبين ا ل م ر أ ة وخالتي او أ بين ا ل م ر أ ة و ا خ ت ه ا فهذه حالات يحرم فيها على الرجل أ ن يخطب ا ل م ر أ ة و ا ل خ ط ب ة تجوز في كل هذه الحالات على ا ل ت ق ص ي ر الذي ذكرناه من تصريح أ و تعريض ما لم تكن ا ل م ر أ ة م خ ط و ب ة ف إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة م خ ط و ب ة فتحرم خطبتها على أ ي إ ن س ا ن آ خ ر س ر ي ق ة أ ن يكون الخاطب ا ل أ و ل قد اجيب إ ل ى النكاح طلب ا ل م ر أ ة ووافق أ ه ل ه ا على تزويجه إ ي ا ه ا ما جرى العقل حتى ا ل آ ن ما جرى ا ل أ م ر في ط و ر ا ل خ ط ب ة خطب واجيب إ ل ى ا ل خ ط ب ة يحرم على ا ل آ خ ر ي ن أ ن يخطبوا هذه ا ل م ر أ ة إ ل ا ب إ ذ ن ه إ ذ ا أ ذ ن لهم خطب ا م ر أ ة واجيب إ ل ى ا ل خ ط ب ة ما دام هو مقبلا على الزواج و ا ل أ ه ل أ ه ل البنت موافقون ما حدث منهم إ ع ر ا ض ما يجوز ل أ ح د أ ن يقدم على هذه ا ل خ ط ب ة ف إ ذ ا س ر ك ه أ ع ر ض أ ع ر ض عن ا ل خ ط ب ة بعد أ ن أ ج ي ب إ ل ى خ ط ب ة أ ع ر ض عنها يجوز ل ل آ خ ر ي ن أ ن يتقدموا أ و لم يعرض ولكن او اذن لرجل آ خ ر في خ ط ب ة ي ث ر ه على نفسه يجوز له أ ن يتقدم و أ ن ي ق ط ب أ و أ ع ر ض ا ل أ و ل ي ا ء قبل أ ن يتقدم ا ل آ خ ر لخطبتها وبعد أ ن أ ج ا ب و ه في ا ل أ و ل اعرضوا مره ثانيه قال الآن في وأصف يجوز للآخر أن يقدم النبي عليه كل الحالات للآخر على هذه المرة وأصفي ذلك قول النبي صلى الله هذه فيما رواه وسلم البخاري قصبة ومسلم على خ ط ب ة أ خ ي ه حتى يترك الخاطب قبله أ و ي أ ذ ن له الخاطب إ م ا أ ن يترك أ و ي أ ذ ن له ي أ ث ر ه على نفسه وسواء كان الخاطب ا ل أ و ل مسلما أ م كان كافرا طبعا إ ذ ا كان كافرا لابد أ ن تكون ا ل م ر ا ة ا ل م خ ط و ب ة أ ي ض ا كافره نصرانيه نصران خطبه نصرانيه ما يجد لك أ ن تقدم على خطبتها وذلك ل أ ن ا ل أ خ ب ا ر م ط ل ق ة ما حددت المسلم دون الكافر او ل ك ا ف ر أ الكافر دون المسلم وبناء على ذلك فهي ع ا م ة فيهما فلا يجوز ل إ ن س ا ن أ ن يقصد على خ ط ب ة أ خ ي ه المسلم ولا على خ ط ب ة الكافر ربما يقول لنا قائل نخصص هذا الخبر بالمسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم على خ ط ب ة أ خ ي ه و ا ل ا خ و ة إ ن م ا هي م ح ص و ر ة بين المؤمنين لقول الله تعالى إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة فلا أ خ و ة بين كافر ومؤمن فالحديث إ ذ ن يحمل على خ ط ب ة الرجل المسلم و أ م ا الكافر إ ذ ا خطب ف إ ن ه يجوز لك أ ن تخطب على خطبته قالوا هذا المنطوق لا مفهوم له ل أ ن الحديث جرى على الغالب كلام وجه للمسلمين والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ولذلك ا فيما بينهم و جرى فيه الكلام ع ن الغالب وقد ذكرت لكم أ ك ث ر من م ر ة شروط العمل بمفهوم المخالفه ة بسروط كثيرة متعددة من ل ا ألا يكون الكلام خرج مخرج الغالب يكون مخرج خرج ف إ ذ ا كان الكلام قد خرج مخرج الغالب ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة لا يعمل بمفهوم ا ل م خ ا ل ف ة وعلى هذا حمل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قوله على خ ط ب ة أ خ ي ه جرا على الغالب وبناء على ذلك فلا مفهوم له فيعم الخبر الكافر والمسلم فلا يجوز لرجل أ ن يخطب على خ ط ب ة رجل اخر الا اذا اعرض الاخر او اذن للاخر ب ا ل خ ط ب ة على خطبته اثارا ل ا فان لم يجب ولم يرد لا اجابوه الى خطبته ولا رد خطبته خطب ا ب ن ة قوم و ش ك ت و ا لا قالوا له لا مانع عندنا ونحن موافقون ولا ردوا يريدون ان ينظروا في الامر و ي ب ح ث ق ا ل لم ت ح ر م ا ل خ ط م ة من ا ل آ خ ر ي ن في هذه الحاله وذلك ل أ ن ه ا ط م ة بنت قالت ي ق النبي صلى الله عليه وسلم حينما خ ط ب ه ا أ ب و ج ه م و م ع ا و ي ة قالت النبي عليه الصلاه وسلم ان م و ي ة و أ ب ا ج ه م خ ط ب ا ن ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا أ ب و ج ه م فلا يضع العصا عن عاتقه وهذه ك ن ا ي ة عن كثرة الترحال. أنه كثير ر الترحال ة أنه ك ث الترحال لا يقيم و أ م ا م ع ا و ي ة فعلوك ص لا مال له انتحي أ س ا م ه ا ب ن ز ي د هكذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خ ط ب ة م ع ا و ي ة و أ ب ي جهم مع أنه نهى أن يخطب السبب ر ج ل على خطبة أخي خطبها أ ا قالوا ة في ذلك أ ن أ و ل ي ا ء ه ا أو أنها لم تكن قد أ ج ا ب ت واحدا منهما لا وافقت على خ ط ب ة أ ب ي ش ه ل ولا وافقت على خ ط ب ة م ع ا و ي ة خ ط ب ه ا ولكنها لم توافق ولم ترد تريد أ ن تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ س ا م ه بن زيد فدل هذا على ان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على ان نهيه للرجل ان يخطب على خ ط ب ة اخيه انما هو مخصوص فيما اذا كان الرجل الاول قد اجيب, فإذا لم يكن قد أجيب ف إ ذ ا لم يجب ولم يرد ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز ل ل آ خ ر أ ن يخطب على خطبته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث بين لنا أ م ر ا ما كنا لنعرفه لولاه من الحديث السابق الحديث السابق مطلق عام في كل من خطب سواء ن ج ي ب أ و لم يجب الرجل على خطبه أ خ ي نهي م ت و ى سواء ن ج ي ب أ و لم يكن قد اجيب الا ان الحديث الثاني بين لنا أ ن النهي مخصوص فيما إ ذ ا كان الرجل أو الخاطب ر ج ل ل أو ا ا ل أ و ل قد اجيب ف إ ذ ا لم يكن الخاطب ا ل أ و ل قد اجيب ولم يرد ف إ ن ه يجوز للخاطب الثاني أ ن يخطب ف إ ذ ا خطب الرجل ا ل م ر أ ة لا بد ل ل م ر أ ة أ ن تبحث عنه كما بحثت ف ا ط م ة بنت قيس رضي الله عنها في أ ح و ا ل م ع ا و ي ة و أ ب ي جهل حينما خطباها س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وهكذا جرت ا ل ع ا د ة أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا خطبت ذهبت هي أو ذهب ت ه ي أو أ ذهب ه ل ه ا للبحث عن الخاطب وعن أ ح و ا ل ه هل هو كفء أ و ليس بكفء هل هو أ ه ل لان يزوج أ و ليس ب أ ه ل لان الكفاءه امر مطلوب في النكاح كما سنتكلم عنه ان شاء الله فاذا سال اهل المراه عن الخاطب هل يجوز للانسان ان يتكلم عنه وهل يعتبر هذا من الغيبه او لا يعتبر من الغيبه فحينما تكلم الفقهاء على احكام الخطبه استطردوا في الكلام على ما يتعلق بها من محاكم الرجل ما من محاكم بها ذكر ومن ت ا كما إذا اتشير و ي ه ل استشير بلي فقال النووي رحمه الله ومن رحمه في خاطب أ و م خ ط و ب ة كما أ ن الناس يسالون أ ل و ن عن ر المرأة ج ل أهل ل أ ي س عن الرجل كذلك الرجل و أ ه ل ه ي س أ ل و ن عن ا ل م ر أ ة فيما إ ذ ا عرضت عليه ا م ر أ ة أ و وقع في نفسه ا ل ر غ ب ة في خ ط ب ة ا م ر أ ة لابد أ ن يبحث عن أ ح و ا ل ه ا ويريد أ ن يعرف ماضيها وحاضرها فكما أ ن أ ه ل ا ل م ر أ ة يبحثون عن الرجل كذلك الرجل و أ ه ل ه يبحثون عن ا ل م ر أ ة وعن أ ح و ا ل ه ا فمن استخير في خاطب أ و م خ ط و ب ة أ و غيرهما قال يجوز للمسؤول أ ن يذكر ما يتعلق بالمسؤول ع ن ه هذا ليس خاصا في النكاح ربما ي س أ ل ا ل إ ن س ا ن من أ ج ل المعامله يريد ان يعامل إ ن س ا ن ا هل يجوز لك ان تذكر ماساويه ي تلت ينفرض ن أن ا أراج أن يعامل ي يعطيه قرضا قرضا حسنا ولكن ما أعلم هل هذا أن ولكن أعلم يماطر هل الرجل في فداد الدين؟ أو لا يماطر في فداد الدين فإذا إلى جئت وسألت باطنه قلت له فلان يريد أ ن يقتل مثلا مثلا وكان هو يعرف أ ن هذا الرجل مماطل في سداد الدين ي أ خ ذ من الناس المال ولا يرده إ ل ي ه م يجوز له أ ن يذكر هذا على يعرفه عن المسؤول عنه وفي بعض الشروط التي الآن للمسؤول يتكلم المسؤول الحالات سنذكرها استشير إنسان غيرها بما أمر أو يجوز وفي خطمة في في يجب فمن أن وقد صرح إ م ا م النووي في شرح مسلم والأذكار ب أ ن ه يجب على المسؤول أ ن يتكلم ما يعرفه عن المسؤول عنه فيذكر مساويه بصدق عندما عام عن عدد الإنسان دخل تعرفون له من يعني الإنسان لأن الإنسان الإنسان أنه أنه مسلم أنه مساوي المسلم المسلم مسلم القصر يسأل يسأل فيه في يستقل الأصل بشكل الله وبناء ذلك عن لا يصلي. كان في الماضي هكذا. ما يسال عنه هل هو يعني يعمل ن ي ي ع كذا وكذا وكذا من الصالحات او لا لان هذا شيء كثير و إ ن م ا ي س أ ل عن أ خ ل ا ق ي بشكل عام يريد الناس ان يعرفوا متاويه ولكن ذلك مع في هذا العصر السؤال تخير اليوم ا ل أ ص ل في المسلم أ ن يصلي هكذا الأصل فيه الأصل ولكننا اليوم ن س أ ل عن المسلم هل هو يصلي أ و لا يصلي هل هو يزكي أ و لا يزكي صار السؤال اليوم د ا ئ ر ة السؤال في هذه ا ل أ ي ا م أ ك ب ر من د ا ئ ر ة السؤال في الزمن الماضي وهذا بشكل عام وليس بشكل تفصيلي و أ م ا التفصيل فربما يكون في الماضي من هو أ س و أ حالا ممن هو في الحاضر ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يعرف م س ا و ي ة ا ل إ ن س ا ن يجوز له بل يجب عليه أ ن يذكرها بصدق يذكر ما يعرفه عنه بصدق لا ب ز ي ا د ة ولا بنقص يذكر ليحلى ر ذ هذا, يذكر هذا كذاب يذكر ك ر يعرفه يعرف عنه عنده أمانة ن مساويه ما ا ي بصدق ص ل ة والانسان عند ذلك يعامل بنيته المسؤول حينما يتكلم اما ان يتكلم من اجل الايذاء والتبشير واما ان يتكلم بذلا للنصيحه ويلف الاذى الذي ربما يترتب على هذا الزواج فهذا يجب عليه ان يذكر هذا بذلا للنصيحه、دي. لا من اجل التشهير والتعريض وايذاء المسؤول عنه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ب ف ا ط م ة بنت خيث ما ذكرناه في ش أ ن م ع ا و ي ة و أ ب ي جام قال أ م ا أ ب و جام فلا يضع العصا عن عاتقه و أ م ا معاويه فعلوك لا مال له فيذكر ما يعرفه من مساويه بذلا ا ل ن ص ي ح ه لا ومحل ذكر ل م ب ا و ي عند ا ل ا ي ج إليها ف إ ذ ا اندفع بدون ذلك قال هذا لا يصلح لكم فاقتنع أ ه ل ا ل ز و ج ة ومشوا قال ما في داعي يذكر بعد ذلك م س ا و ئ ة ويشاهر به ف إ ذ ا ق ا ل و ا يا أ خ ي هذا م ا يصلح لكم لماذا لا يصلح لنا أ ر ا د و ا م ع ر ف ة الوقائع عند ذلك يجب علي ه أ ن يذكر لهم ما يعرف عن هذا الرجل من الوقائع ومن الحقائق التي تبهدهم من إ ج ا ب ت ه فيذكر لهم إذا تحقق المراد تحقق بخصفتين ي ما ذ ك ر وقد ا ثابتة وإذا ح ق بثلاثة ما رابعة وإذا إلى ذكر كل المساوي ما يذكروا وإذا احتاج ذكر إذا ترى حتى تبرأ حتى استطرد الفقهاء أو الله عنهم في هذا الموضوع بذكر الامور التي يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يرتاب فيها إ ن س ا ن آ خ ر هذا ك ل ا م ليس من قليل ا ل غ ي ب ة ا ل غ ي ب ة ذكرك أ خ ا ك بما فيه مما يكره ف إ ذ ا ذكرته بما ليس فيه هذا الزياد عن كونه غيب ة ب غ ت ا ن بقول النبي ع ل ي ه الله ع ل ا ه س ل م فقد بهت و بنفسه و ق د كذب تبهيت وكذب ف ا ل غ ي ب ة ذكرك أ خ ا ك بما فيه مما يكره أن تذكره به م م ان يكره أ تذكره به بما فيه مما يكره هذا غيبة فاذا ل كان الانسان يلقب بلقب قبيح وانت لست بحاجه الى بيان لقبه وهو يكره هذا اللقب وناديته به هذا حرام غيبه أو ف إ ن ه غيبه م ح ر م ة م ط لا ق محرمة مطلقا لا يجوز لك أ ن تؤذي أ خ ا ك المسلم ب أ م ر يكرهه إ ل ا في حالات في اجاز الفقهاء فيها ل ل إ ن س ا ن أ ن يذكر اخاه بما يكره من هذه ا ل أ م و ر ما ذكرناه ا ل آ ن إ ذ ا استشير في أمره امر يجوز له ت ي ب ا ل ذ ذ ي ك ر ن ا ه إذا اندفع بدون ذكر ا ل م س ا و ي لا يذكرها واذا اندفع ب س ي ئ ة و ا ح د ة ما يذكر ث ا ن ي ة واذا اندفع باثنتين لا يذكر ث ا ل ث ة يذكر ما يؤدي الغرض واذا غلب على الانسان لقط مثل اعمش مثل ا بن عليه مثل غندر مثل ابن المسيب او ابن المسيب او ل م س ي ب ما شابه ذلك من ا ل م ر ق ا م مما ذكرناه في درس الحديث ق ل ن هذا يجوز ي س ت ه ر الرجل بهذا اللقب يجوز ذكره به و إ ن كان يذكر ل أ ن ه اشتهر به بين الناس ما بالأعمس ما اسمه ربما عمره عاج أحوال عاج الناس إلا بهذا التبس الناس فيذكر بلقبه لأنه قد اشتهر يُعرف يُعرف بين ويذكر ذكر لأنه لو على بلقبه حتى قد وفي ل اللقب ا هذا يذكر التشهير من من وإنما أجل أو التعريب ع حاله الاستفتاء إ ذ ا استفتي إ ن س ا ن ب أ م ر ما ف إ ن ه يجب عليه أ ن يذكر ما يستفتى به ولو كان يزعج ؤ د ي ي إلى أن يزعج بعض الناس آ خ ر ي ن في ح ا ل ة الفسق الظاهر يجوز للإنسان إذا أعلن الإنسان في فيه إذا كان الإنسان كان ما في إ ن س ا ن إ ل ا و ي ع ط ي كل بني آ د م خطاء وخير الخطائين التوابون المعصوم من عصمه الله والنبي والرسول و أ م ا البشر فلا بد أ ن تقع من ا ل إ ن س ا ن ا ل م ع ص ي ة ف إ ذ ا ر أ ي ت أ خ ا ك قد وقعت منه م ع ص ي ة ما يجوز لك أ ن تسهر به بين الناس أ ب د ا أ ب د ا إلا إذا كما ا ن ذكرنا في حاله خ س ب ه ي ج ب ل ك أ ن تذكر بالقدر الذي ينتفع به المحذور و أ م ا ان تاتي بين الناس وتقول والله فلان عمل المعصيه الفلانيه ما يجب لك هذا ولاسيما و ن إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن ممن يقتدى به حتى لا يتجرا الناس على الوقوع في امر ل ا ل م ع ص ي أ م ا إ ذ ا ظاهر ا ل إ ن س ا ن وتظاهر ا المعصي ه ر في و بها يشرب الخمر أ م ا م الناس في الشوارع والطرقات ولا يستحيي من هذا وكذلك أ م الخمر ث ا ل ث ي داعية للتقصيد فيه كان يعمل علناً ظاهراً ما يستحي ر المنكرات ظاهراً على كان علناً ما الناس من إن ل التحذير مانع ن كان بين الناس هذا يشوه يشوه ما لما زاهر لو به س ي ا ا وستثر يستثر فكونه لم ل فضح نفسه وليس الناس الذين فضحوا الذين وكذلك ت من الظالم حتى إذا ظلم إ ذ ا ظلم ا ل إ ن س ا ن لا مانع ان يذكر ظ ل م ت ه وكذلك في ح ا ل ة إ ز ا ل ة المنكر هذه ا ل أ م و ر يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يذكر فيها ا ل آ خ ر بما فيه و إ ن كان يكرهه ل أ ن ه ا أ م و ر يجب أ ن تذكر ف إ ذ ا ا ل غ ي ب ة م ط ل ق ة حرام إ ل ا في هذه المواطن ا ل د ت ة التي ذكرناها و ا ل غ ي ب ة م ح ر م ة سواء كان الذي تبته مسلما أ م كان كافرا جمياً مستأمناً ت أن فلعظ ذلك ر ولو ا ا ب ن ذكرناها الدائرة التي ذكرناها. قال ل استشير ا ل إ ن س ا ن في أ م ر نفسه هذا إ ذ ا استشير ب ج ل ن س ب ه ل ل آ خ ر ي ن أ ي ن استشير في أ م ر نفسه قال ماذا يعمل قال إ ن كان فيه ما يثبت الخيار كان, كان مثلا ً به ب ر ص يثبت الخيار هذا حتى لو تزوج المراه وستر نفسه ثم اكتشفت ا ل ب ر س به او كان عنينا الامور التي يفسخ بها عقد النكاح او كان م ج ب و ب ا او كان فطحيا يجب ان يذكر هذا و إ ل ا مهما يفسخ عقد النكاح فيترتب عليه اضرار اكثر فيذكر من نفسه ما يؤدي الى الاعراض عنه لو سئل تقول ن ا عندي كذا وكذا حتى تعرف ا ل ح ق ي ق ة اذا رضيت ا ل م ر أ ة ورضي اهلها مع هذه المواصفه به المرض ا ل و ل ا ن ي ورضوا به اهل ا ل ح ر ا ق ما احد يجبرهم اما يجب عليه ان يبين لهم كما يقول الشيخ او الامام بارز رحمه الله تعالى وإن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه ولا لما التخلص م يستطيع ن هذا هو و س يستحب له ان يذكر ف إ ذ ا كان صاحب م ع ص ي ة ماذا يعمل ف ل ا يذكر معصيته ل أ ن ه من الكبائر أ ن يختلف ا ل ن س ا ن ا ل م ع ص ي ة بالليل ي ذ ك ر ه ا الله عليه ثم يذهب ويفضح نفسه بالنهار هذا من الكبائر م ن الله تعالى قد يجب عليه, أن يتوب. ما يذكر هذا؟ يجب عليه ان يتوب فورا من معصيته هذه ويقدم على خطب ا ل م ر أ ة ولا يذكر ا ل م ع ص ي ة عن نفسه لان ذكرى إ ذ ا كانت م س ت و ر ة من ا ل ك ب ا ر ولكن ا ل أ و ج ة كما يقول ا ل س ي خ الشربيني انه يكفيه أ ن يقول أ ن ا لا أ ص ل ح لكم فلا ت ش ع ت خطب المراه أ ة إ ذ قلت لا تصلح يعني اذا يعني إ ك ا ن لا ي ص ل ح لا ويقول انا لا اصح لكم فلا تخطبها م ر ة و ا ح د ة يعني اذا قال انا لاصح لا لكم ز و ج و ا ي ك و ن ه ذ و ل م ع ن ا عم يزوجوه بنت اجباره يعني هذه بنت س ي ن ة وتستحب يستحب للانسان قبل ان يقدم خطبه ة الخطبة قبل ذ ا قبل ا ل ع على العقد على ق د نحن ما نتكلم نتكلم الان ا ل خ ط ب ة يستحب يقدم للانسان الخاطب ان ق ب ل خ ط ب ت ه خطبة و ه ي ا ل ك ل ا م ا ل م ف ت ك و ح هناك امر ي و ا ل ن ل ا ة و ا ل س ل ا م على ر س و ل ا ل ل ه ا ل م خ ت ت م ب ا ل و ص ي ة و ا ل د ع ا ء ر خ ب ر ك ل ن ا م ر ي ي ب و ا ك ا ي ب د ن ه ن ا م ر ي هناك امر هناك ا ه ن و ن ه ك ا ر ك و ن ه م ر ك ا م يكون هناك يكون ه م هناك امر ي م ر يكون ه ا ك امر يكون ه ا ك امر يكون ه ا ك امر يكون هناك امر يكون ه ن ا ل امر ي ك و ه ي آ و ن ك ا م ن ا ل أ و ل ى و ذ ل ك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 وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا وانتم أ ن مسلمون ت م ي أيها ا ل ا ا س ق و ا ر ب ك الذي ل خ ق ك مسلمون من ن ف واحدة و خ ق ن ه ا ز ج ه ا وبث م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 هذه ا ل خ ط ب ة على خطبته ولكنه لو خطب بغيرها فلا مانع من ذلك فكل ما كان فيه حمد الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ل ا ة عليه ف إ ن ه يعتبر خطبه ة الخطبة ما دامت الخطبة قبل العقد تندب قبل ف ذ منذوبة من الخاطب ومن الوذي؟ فإذا قدم الوذي الخاطب طيب الخاطب خطبة إذا هل يقدم الولي خ ط ب ة أ خ ر ى و إ ذ ا قدم ا ل و ل ي خ ط ب ة قال الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وذكر ا ل آ ي ا ت وبعد ذلك قال جئتكم أ ر غ ب في خ ط ب ة ابنتكم أ و أ ر غ ب ان أ ت ز و ج ابنتكم أ و ز و ج و ن ابنتكم ف ي أ ت ي معنا بعد قليل أ ن ه في ا ل ص ي غ ة يجب أ ن يكون ا ل إ ي ج ا ب والقبول يجب أ ن يكونا مترادفين متواليين لا ف ا ص ل بينهما ف إ ذ ا فصل المجيب ب ا ل خ ط ب ة هل تعتبر ا ل خ ط ب ة فاصلا بين ا ل إ ي ج ا ب والقبول وبناء ذلك ينفسخ العقل أ م لا تعتبر فاصلا ويعفى عن هذا الفاصل ل أ ن ه مندوب إ ل ي ه هذه م س أ ل ة ت ف ر د بها الفقهاء ل أ ن ن ا قلنا ينجب أ ن يقدم قبل ا ل خ ط ب ة خ ط ب ة وقبل العقد خ ط ب ة معنى ذلك أ ن الخاطب سيقدم و أ ن الولي سوف يقدم ف إ ذ ا قدم الخاطب خ ط ب ة هذا لا شيء به ل أ ن ه قدم ا ل خ ط ب ة وبعد ذلك خطب ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يجيبه الولي فقدم قبل القبول قدم خ ط ب ة هل تعتبر هذه ا ل خ ط ب ة فاصلا أ م لا قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ولو خطب الولي و أ و ج ب ك أ ن قال الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك ابنتي في آ خ ر الكلام فقال الزوج قبل القبول الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وخطب ثم قال قبلت نكاحها هل يصح هذا العقد أ م لا يصح قال صح النكاح صح مع تخلل ا ل خ ط ب ة بين ل ب ض ي ه م ا على الصحيح قال ل أ ن هذا الكلام الذي تخلل بين ا ل إ ي ج ا ب والقبول من مصالح العقد من م التي ح العقد ا ل ندب الخاطب من وندب الولي من الاتيان بها من مصالح العقد وبناء على ذلك لا تقطع ا ل م و ا ل ا ت ك ا ل إ ق ا م ة التي تتخلل بين الصلاتين في جمع التقديم نحن عندنا مر معنا في مباحث ا ل ص ل ا ة عند الكلام على جمع التقديم ب أ ن ه إ ذ ا جمع ت إ ن س ا ن تقديما يجب عليه أ ن يوالي بين صلاتي الظهر والعصر وما بين صلاتي المغرب والعشاء فلو قطع الموالاه بتخلد ُّ كلام ٍ اجنبي ٍ يطول ُ عرفان فانه لا يجوز له ان يجمع َ قالوا الاقامه إ قال الإقامة معفو عنها ولو كانت طويله ة لانها من مصالح الصلاه ة وكذلك ا الإيجاب لو بين في ا ل خ ط ب ة ف إ ن ه لا يضر ل أ ن هذه ا ل خ ط ب ة من مصالح العقل د ع ى الصحيح وإن كان هناك بعض أصحابنا من ستغلق الباب مطلقا وقال لا الإيجاد والقبول كلام مباشرة الصحيحة ستغلق له يخلل بل عليه يقبل ولكن يجوز بين بأي يجب يجيب وإن أو من أن أن أن بعض عندنا في المذهب المفتاح به أ ن ه لا يضر تخلل ا ل خ ط ب ة بين ا ل إ ي ج ا ب والقبول ل أ ن ه ا من م ط ا ل ح العقد المندوب إ ل ي ه ا ش ر ي ط ة أ ل ا يطول الفاصل بحيث يشعر ب ا ل إ ع ر ا ض ك أ ن الاستفرد يكون من الناس الذين قد ي ب ت ل و ا بحب الكلام فبعد أ ن أ و ج ب الولي خطب واستفرد وصار ي ت ك ل م على ا ل أ م و ر السامع ي س نفسه نفسه ي في نفي ة وعلى الوعظ والإرخاب وظن أنه على ل ا خطبته أنه ن ب يبتل الإيجاب يبتل الإيجاب ر فهذا ر بالإعراض ا ا ل س ما ع م عد يفكر م ا عد يعرف ه لماذا ل يخطب يظنه خطيبا ما يظن أ ن ه جاء من أ ج ل ا ل خ ط ب ة نعم ف إ ذ ا طالت ا ل خ ط ب ة بحيث تشعر ب ا ل إ ع ر ا ض عند ذلك عند ذلك يضر ولا ولا ل ا يصح ع قال ق ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى, الامام رحمه الله قال صح النكاح على الصحيح فقال يندب التقديم إ ذ ا فصل ما بين ا ل ا ج ا ب والقبول قال الامام إ م ل ل ر ا ا ف ع إي صحL النووي م ا استدرك على الرافعي رحمه الله فقال بل الصحيح أ ن ه يجوز له أ ن يفصل بين ا ل إ ي ج ا ب والقبول بالخطبه ة الخطبة الخطبة إمام الإيجاب تقديم من وتقديم من الرافع قال بل يستحب ذلك. يستحب ذلك. تقديم من الخاطب وتقديم من الولي بل ذلك ذلك رحمه الله تعالى على فقال قلت قد صحيح لا يستحب يستحب بين النووي ولو والقبول تعالى الموجب خ ط ب ة بعد كلام الخاطب لا و قدم ل ل ل و ي خطبة بعد ك ا مانع ل لا خ ا ا ط ب م إ ذ ا كانت ق ص ي ر ة لا تشعر بالاعراض ولك ن هل تتحب س أ و لا ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع قال تتحب س هذه ا ل خ ط ب ة ولو كان فيها فاصل بين إ ي ج ا ب ه والقبول ل أ ن ه ا يعني من مصالح العقل إمام أعلم النووي قال قلت الصحيح لا يستحب ذلك والله قلت ذلك ليه يستحب لك يا نووي اعرضت عن استحباب الرافع لتقديم الخطبه ة أننا قبل إذا يعني النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل يتحب تركه كما صرح به ابن يونس خروجا من خلاف من أطله في بعض ابطله ل أطل النكاح الحالة ن ا س في هذه ع العلماء ض تخروجا الخلاف اتحقوا للإنسان أن يتركوا وهذا الذي ذكرناه من من خ ذكرناه أن الذي وهذا ب ة ا ح ا إنما ج و أو وهذا قبل الخاصب بخالبه بخطبته يتكلم كله إذا لم يطل الباصل أن إذا بما يشعر بالاعراض عن الموضوع ف إ ذ ا قال ف ب ا ل ا ت ف ا ق من جميع الفقراء ما يصح ا ل ع ق د في هذه ا ل ح ا ل ة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم、والله.